هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني خد يا هرتشتك العرضي بوشيك أبا جك تنجيك خد تعالي القلوك بوشيك ثم استوى إلى السماء بشيهن خد تعالي السر عثماني بلنبو عندك جك تفسيرت كان استوى البير بمعنى قصدي يعني خد تعالي قصد عثماني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 عندك علماء بيجن البيري استوى بمعنى قصديا هي نيشان هي نيشان ماجيك ايلاي بلگال انديج وتفسير فسواهن سبع سماوات بجخذ تعالى افعس مالتها حف عسم وهو بكل شيء عليم و دِكَ خُدِ تَعَالَى يَزَانَيَ بْهَمِّ شُولَ هَرْ تُشْتَكِ حَبَتِن چِتُشْتَكِ وَصَابَتِن هين دیار بِكَن آن تشْتَكِ وَصَابَتِن هين دیار نَكَن و ببشيرن إلم خُدِ تَعَالَى زَانِينَ خُدِ تَعَالَى يَا دُرِسْتَ و يَتَمَم